إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعذرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 والليل إذا سيا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا وَوَاجِدَ الشَّعَائِلَ فَأَغْنِ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ